بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله موليه من ولا نصير. الذين آتينا جمل الكتاب يتنونه حق تلاوته. أولئك يؤمنون به. وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 الناس واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم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 وما أوتِيَ موسى وعيسى وما أوتِيَ نبيونَ مِن ربيهم لا نفرق بين أحدٍ منهم ونحن لَهُ مُسلمونَ فإن آمنوا بمثل ما آمنتُ به فقد إهتدوا وإن تولَه فإنَّما هم في شقاق فسيكفي الله